وأنه كان يقول سفيهنا على الله شخطا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوه مراقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. 124. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا 125. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 126. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. 124-وأنا من الصارحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدا 125-وأنا ظلنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا 126-وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهاقا 116. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 117. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 118. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 119. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قم عبد الله يدعوه كَادُوا يكونون عليه لبدا قُلْ إنما أذع ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أَمْلِكُ لكم ضرا وَلَا رشدا قل فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَغُمْ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا 124. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 125. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 126. مِن من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 127. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.